أما بعد فيا عباد الله روى هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذفر الجنة والنار فلا تبكي وتذفر القبر فتبكي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه رواه الترمذي وهو حديث حسن أيها الإخوة في الله لما كان ما بعد القبر أيثر منه لمن نجأ فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم يقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعز الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب يقول رب لا تقم الساعة لأن الآتي أشد وأفضع عباد الله إن التأمل في أحوال القبور وزيارتها لهو والله من أعظم ما ينتفع به العبد المؤمن ينتفع به في دنياه وآخرته وهو زاد لمواجهة فتن الدنيا الكثيرة التي لا بد منها ولا يخلو واحد منا منها جذا فقد حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه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 ألا يعالج الخطأ بخطأ أكبر منه بل الواجب عليهم أن يبحثوا عن الأسباب التي تخفف حبهم المفرط للدنيا وتعلقهم بها ولذلك لما شكا بعضهم إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا يا أبا سعيد لا لنصاحب أقوام يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا قال لهم رحمه الله لأن تصاحبوا أقواما يخوفونكم حتى تدركوا أمنا خير لكم من أن تصاحبوا أقواما يؤمنونكم حتى تدرككم المخاوف إن أحوال القبور أحوال عجيبة يحسن بالمرء المسلم أن يعرفها في حياته ليتأهب لها ويجب على المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر القبر والبرجة ومن عقائد أهل السنة والجماعة التي لا يجوز المخالفة فيها الإيمان بعذاب القبر ونعيمة قال ابن أب العز الحنفي شارح الطحاوية قال وقد سواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعينه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به في هذه الدار وقال رحمه الله وعودة الروح إلى الجسد يعني في البرزة ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا وقال رحمه الله واعلم أن عذاب القبر